Thank you. من غير ولد طيب مال اهل الملا احنا النهارده في البلد البنت زيلو على التمام واللي حرمني من السبيان عوضني عنهم كل حنان يا رب زدني كمان خلف البنات وتعيز أبوها وحلينا وتلاقي عمرك عمرك وردي وآمل من بنت وحدة إيش حالنا إيش حالنا, حالنا أربع بنات مليين حياتي والباقي منها مليا أربع بنات ملين حياتي والباي منها مليا هميراتي وإن كان حرمنا من الصبيان عوضنا عنهم كل حنان يا رب زيدني كمان وكمان خلفت طلع الأولى على الإعدادية بكل سهولة والتانية في التمثيل ممتازة والثالثة واحدة ما دليل بطولة والرب علي السيد بسنتي أمهورة يحرصها العين كان حرمني من الصبيان عوضني عنهم كل حنان. يا رب زيدني كمان وكمان خلف البلد لحاجة وحدة وغيرها مفيش الآبانات الأربع في بلدنا ليهم منفع يوم هقول تربيتي ما كانتش يوم الضياء وإن كان حرمنا من, من السبيان عوضنا عنهم كل حنان يا رب کمان و کمان خلفت بلند.